علي, علي, علي حبك نجاتي علي يا علي قبلة صلاتي ومالي لولاك يا خير العمل من العمل الله ما كان اكتمل أشرح اشرح غرامي وقصتي يا نور العيون, يا نور العيون والخلق مثل محبتي فين هم يحبون يا نور العيون انت طوافي وكبتي انت طوافي وكبتي مسال يحجون منون يا نور العيون علي علي انت منا انت الصفا والمروه والمزدلفه انت منا انت الصفا والمروه والمزدلفه غير الوصيم ير النحل دين الله ما كان اكتمال غير الوصيم ير النحل دين الله ما كان اكتمال يا علي وملي. وملي. يا الصلاهاتي علي الصلاهاتي خير, خير العمل, العمل. خير, العمل. خير العمل خير العمل بنا الله ما كان علي. علي. علي. خلينا نفرح هالمساء خلينا نسهر خلينا نسهر عيتك هالمستأنسه بذكرك يا حيدان خلينا هذا الفرح نتحسس هذا الفرح نتحسسه المحب من سهر خلينا نسهر عيد الولا شيعتك بالوفا الجديد بيعتك عيد الولا يا بيعتك لو ما مقامك يا فحل دين الله ما كان اكتمال لو ما مقامك يا فحل دين الله ما كان اكتمل طبك نجاتي يا علي قلت صلاتي وملي طبك نجاتي يا علي قلت صلاتي وملي لولاك يا خير العمل لن الله ما كان اكتر لولاك يا خير العمل للن لما يا احلى عيد الشيعت عيد الولايا شهدت يا حيد ربعتك كل البرايا عيد بلغ الهادي يا تك بلغ الهادي ولا تك بلغ الايام وعد الولايات المرتضى خير البشر فمن ابى فقد كفر المرتضى قاير البشر فمن ابى فقد كفر لو كان يرضى بفذلل دين الله ما كان اكتمال لو كان يرضى بفذلل دين الله ما كان اكتمال يا, يا علي وملي يا علي ومالي يا علي ديوامي ولولي لك يا خير العمل الله ما كان اكتمال علي علي عالم عالم اليوم الغدي تنصبك والبار يشها وبيها تعينت نائب محمد الخلافه اتوجد تاج الخلافه اتوجد ما غيرك حواد والبار يشحال والبار يا عقد الولاء اهدين باسمك كمل والبار يا عقد الولاء اهدين باسمك كمل لو ما يمينك يا بطل دين الله ما كان اكتمال لو ما يمينك يا بطل دين الله ما كان اكتمال فك نجاتي يا علل بلق صلاتي ومني حبك نجاتي يا علي للصلاه ومني لولاك يا خير العمل يا خير العمل دين الله ما كان اكتمال حي لولاك ما عبد عباد يا علي الكرام لا جننانا يا علن كرم فضلك بايات شهد فضلك بايات شهد يا اخى المختار يا علن كرم علي علي, علي نادنا باسمك يا الولي ماكو ولي علي نادنا باسمك يا الولي ماكو ولي الا علي لو ما لك هذا المحل دين الله ما كان اكتمال ما هذا المحل دين الله قبل الصلاهتي وامليه ربك نجاتي علي قبل الصلاهتي وامليه خير العمل من العمل كان اكتبك لولاك يا اكتمل. علي, علي. علي.